الوحدة الأولى الدرس الأول النظافة من الإيمان واحد النظافة يهتم الإسلام بالنظافة اهتماما كبيرا والنظافة نوعان نظافة مادية ونظافة روحية من الناحية المادية على المسلم أن يراعي نظافة جسمه وملابسه ومنزله وبيئته بأكملها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدق أما من الناحية الروحية فيجب أن تكون أخلاق المسلمين نظيفة فالدين أخلاق ويثني الله على الذين يحافظون على النظافة البدنية والروحية فيقول عز وجل وثيابك فطهر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا كان الفرد نظيفاً، كان المجتمع نظيفاً أيضاً.